119. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 110. وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة 129 كل كذب الرسل فحق وعيد 120 أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 121 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 122 ونحن أقرب إليه من حبل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 129 فكشفنا عنك فَبَصَرُكَ فبصرك اليوم وَقَالَ 120 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد